من ادعية الاستسقاء يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل ويقول اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم أغثنا ويقول اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت